بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى من ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجار بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَأَى نارا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نارا لعلي آتِيكُم لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني ألى ربك فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى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 ولقد منذنا عليك مرّة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى ألقِ فيه في التابوت فلقِ فيه في اليم فل اليم بالساحل فل يلقي اليمن بالساحل يأخذه عدولا وعدولا وألقيت عليك ما من ولي تصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كيث قر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم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 فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك ولا قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إن قد أُوحى إلينا أن العذاب على من كذب وتولى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 الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا انعامكم ان في ذلك لايات لاننها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 قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم, فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم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 وألقي ما في يمينك تلقف ما صلعوا إنما صلعوا خيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم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 قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى انه من ياتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئك لهم الدرجات العلى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 من تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى وما اعجلك عن قومك يا موسى قال هم اولئك على اثري وعجلت اليك رب لترضى قال فانا قد فتنا قومك من بعدك واضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم, أم أردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حمنا منا أوزارا من زينة القوم فقدفناها فقدفناها فكذلك القسامري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 وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا اسفال انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أن باء إما قد سبق و قد آتيناك من لدن ذكرات من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا قال دين فيه وسألهم يوم القيامة حملاء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 يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من اذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم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 ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أباه فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما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 فإما يأتينكم مني هدى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَمَنِ اتبع فلا يضل ولا يشقى ومن وَلَا عن ذكري أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ يوم ضَلْكَ وَنَحْشُرُهُ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى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 ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأننها ولولا كَلِمَةٌ سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آلاء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واستبد عليها لا نسألك رزقا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 لقالوا ربنا لولا أَرْسَلْتَ إلينا رسولا فنتبع آيَاتِكَ من قبل أَنْ نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتداه